وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم رب جبرايل ومكائيل وإسرافيل واطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلث فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتده اللهم ارحمنا برحمتك وثبتنا على دينك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إنك أنت الهادي إلى سواء السبيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ايها الاحباب اياكم الله جميعا وبياكم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل الجنة مثوانا ومثواكم وان يحشرنا جميعا وياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا اولئك رفيقا اللهم امين قرى الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب هذه الآية جاء ذكرها في سورة المائدة في بدايتها الصوت مواضح الصوت مواضح إذا كان الصوت مواضح عند الجميع فربما البعض عنده مشكلة واضح فأقول أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتعاون على الذر والتقوى ولا نتعاون على الاسم والعدوان البر كلمة جامعة تجمع انواع الخير كله فكلمة البر كلمة جامعة تجمع انواع الخير كله فالتعاون يكون على كل ما هو خير وعلى كل ما هو نافع وعلى كل شيء لوصلنا إلى الجنة كسبيل يجب أن نتعاون عليه يجب أن نتعاون عليه وهذا التعاون لا يكون إلا بالجماعة وهذه الجماعة لا تكون إلا على الحق أن تجتمع الجماعة على الحق ولا تتفرق فيه حيث أن الفرقة عن الجماعة أي جماعة الحق نهى الله سبحانه وتعالى عنها أيما تحذير سبحانه وتعالى من الافتراق والاختلاف والتنازع فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فلا يكون التعاون أبدا إلا إذا اجتمعنا جميعا على الحق وهذا الحق لا يعرف إلا من القرآن العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيرة فنتعاون جميعا على كل ما هو خير وأن يحث بعضنا بعض وأن ينصر بعضنا بعض وأن يعين بعضنا بعض على هذا الخير الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعاون عليه ومن هذه الأشياء التي ينبغي أن نتعاون عليها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فلا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا من أعظم المهمات ومن أعظم ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل أنهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى وتحتاج الدعوة إلى الله جل وعلا منا جميعا إلى جهد وإلى صبر وإلى تحمل يا أخوان بارك الله فيكم نقطوا هذا وفغكم الله نقطوا الله يزيكم الخير أسأل الله أن يهديه إن شاء الله الله يهديك إن شاء الله أسأل الله يهديك أسأل الله يهديك فالتعاون في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر لا بد منه وامر يجب على كل مسلم ان يكون داعي الى الله سبحانه وتعالى بما استطاع قال الله جل وعلا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحة وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم لو تأملنا بهذه الاية لوجدنا أن الصبر قد ذكر بعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بعدها سبحانه وتعالى كأنه ولي حميم لا يلقاها إلا الذين صبروا واضح فلذلك ينبغي على الإنسان المسلم وعلى الإنسان الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعاون مع إخوانه البر كما ذكرناه ذكره الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع والبر المقصود به كما قلنا هو جميع أنواع الخير يقول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذا قسم من البر ألا وهو الاعتقاد الصحيح الاعتقاد الصحيح الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وكذلك الإيمان بالقدر خيره وشره هذا لا شك من أعظم أنواع البر وهو من أعظم أنواع الخير الذي ينبغي أن يحس بعضنا على بعض بمعرفته والاعتقاد به وأن دين الله جل وعلا بهذا الاعتقاد الصحيح وإلا أن الأعمال لا تنفع إلا بعقيلة صحيحة فالبر هذا ما يسمى بالاعتقاد القلبي ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ثم بيّن الله سبحانه وتعالى بعد هذا الاعتقاد ذكر العمل جاء ذكر العمل والعمل بشتى أنواعه هناك أعمال قلبية وهناك أعمال باللسان وهناك أعمال بالجوارح فالعمل لا شك مرتبط بالإيمان لا ينفق عنه وهكذا الإيمان مرتبط بالعمل فليصح إيمان بلا عمل كما أنه لا يصح عمل بلا إيمان فالإيمان والعمل المتلازمان لا ينفكان عن بعضهما فيجب أن يحقق هذا العمل على وفق ذلك الإيمان يجب أن يحقق العمل الصحيح والصالح على وفق الإيمان الصحيح وهذا من البر الذي ينبغي أن نتعاون عليه جميعا وأن ينصح بعضنا بعض وأن يدعو بعضنا بعض إلى هذا التعاون فقال جل وعلا بعد أن ذكر اعتقاد أو الاعتقاد القلبي قال جل وعلا وآت المال هنا ذكر العمل وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل هذا كله من البر ينبغي نتعاون عليه وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس قال بعدها جل وعلا أولئك الذين صدقوا أولئك من الذين حققوا الإيمان الصحيح وماذا بعد وحققوا العمل الصحيح فوصفهم الله جل وعلا بالصدق وهي أعلى مراتب الخير بعد مرتبة النبوة تأتي مرتبة ايش تأتي مرتبة الصدق كما قال جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فالمرتبة الثانية التي نارت الشرف مرتبة الصدق بعد النبوة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالله جل وعلا وصفهم بالصدق هنا في هذه الآية لأنهم حققوا الإيمان الصحيح وحققوا العمل الصحيح على أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ثم هذا التعاون أيها الأحباب إنما يكون بين المسلمين بعضهم ببعض وأن يترابطوا وأن يحب بعضهم بعضا وأن يؤاخي بعضهم بعضا وأن ينصر بعضهم بعضا حتى يكون التعاون صحيحا قال الله جل وعلا بهذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا ومن أراد الرحمة يوم القيامة فعليه بهذه الصفات ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على تحقيقها في هذه الدنيا ولو أننا مقصرون ومفرطون مع الله جل وعلا إلا أننا يجب علينا أن يحس بعضنا بعضا وأن يعين بعضنا بعضا على الخير حتى نصل إلى هذه الدرجات وحتى نتعلم ونزداد علما وفقها ومعرفة والدال على الخير كفاعله فأنت إذا دللت الناس على الخير ووجهتهم إلى الخير فلك من الأجل, فلك من الأجل لا ينقص من أجل من عمل واستقامه لا ينقص من أجورهم شيء وهكذا لا ينقص من أجرك شيء بل يزداد وينمو وأنت لا تشعر لأنك دللت على خير وهذا من التعاون الذي ينبغي أن نتعاون عليه فربنا جل وعلا رحيم بعباده وفي نفس الوقت أنه شديد العقاب لا نسى ذلك رحيم بعباده إذا استقاموا وحققوا الإيمان الصحيح وتعاونوا عليه فالله جل وعلا سيرحم أولئك الذين تعاونوا على هذا الخير فالله سبحانه وتعالى ذكر صفات عظيمة لأهل الإيمان ومن هذه الصفات اولها الولاء والبراء اول هذه الصفات الولاء والبراء ظل نقول الولاء اي المحبه بين المؤمنين انفسهم من اعظم الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الصلاه والزكاه وكذلك بعدها طاعة الله جل وعلا ورسوله وهذا لا يكون إلا, إلا بالمحبة والمحبة لا تكون إلا أن يحقق الإيمان الصحيح واضح لا تكون المحبة بين اثنين من أجل مصلحة دنيوية إنما المحبة ينبغي أن تبنى على ماذا على طاعة الله ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في هذه الآية العظيمة قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء, بعض. بعضهم أولياء بعض أي الآية واضحة في ظاهرها فالمؤمن أخو المؤمن وهكذا المؤمن أخو المؤمنة وهكذا المؤمنة أخت, أخت المؤمنة الثانية وهكذا المؤمنة اخت المؤمن رجالا ونساء يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ما هي مهمتهم ما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلوا بها وأن نتحلى بها جميعا قال جل وعلا يأمرون بالمعروف وهذا من التعاون وجاء بصيغة الجمع وليس صيغة المفرد قال يأمرون بواو الجمع أليس صحيح يأمرون بالمعروف وماذا بعد؟ وينهون عن المنكر كلهم متعاونون فيما بينهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومن التعاون كذلك قال ويقيمون الصلاة وماذا بعد قال ويؤتون الزكاة وماذا بعد ويطيعون الله ورسوله ثم قال بعدها جل وعلا أولئك سيرحمهم, أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم هذه الآية العظيمة تدفعنا أيها الأحباب إلى التعاون هذه الآية العظيمة تدفعنا إلى المحبه فيما بيننا هذه الآية العظيمة تدفعنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الآية العظيمة تدفعنا إلى إقانة الصلاة وهذه الآية العظيمة تدفعنا إلى إتاء الزكاة وهذه الآية العظيمة تدفعنا جميعا إلى طاعة الله ورسوله فمن حقق هذه الصفات ناله رحمة الله سبحانه وتعالى في الآخرة فلذلك ينبغي علينا جميعا أن نتعاون كذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة العصر هذه السورة التي قال عنها الإمام الشافعي عليه رحمة الله لو ما أنزل الله على خلقه حجه إلا هذه السورة لكفتهم لما فيها هذه السورة لما فيها من المعاني العظيمة ولما فيها من الفوائد الجليلة ونحن بأمس الحاجة إلى أن نحقق هذه المعاني وأن نحقق هذه الفوائد التي ذكرت في سورة العصر وأنت في يومك يا أخي المسلم ويا أخت المسلمة جميعا في يومنا نحتاج إلى الإيمان أن نجدد الإيمان في يومنا لأن الفتن والمحن والمصائب والبلايا والفساد في كل مكان وفي كل وقت فنحتاج جميعا أن نتعاون بأن نجدد الإيمان أليس صحيح بأن يذكر بعضنا بعضا بالإيمان وهذا ما ذكر في سورة العصر وكذلك نجدد العمل أن نعمل على مقتضى, على مقتضى مراد الله سبحانه وتعالى وعلى مقتضى مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بأمس الحاجة أن نجدد هذا العمل الصالح وأن يذكر بعضنا بعض فالبشر من طبيعته النسيان والغفلة والسهو والخطأ فينبغي أن يذكر هذا الإنسان فينبغي أن ينبه فينبغي أن ينصح وهكذا فعلى الإنسان إذن أن يتأمل في هذه السورة العظيمة قال الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا انظروا واسمعوا لهذا الخطاب وهو بصيقة الجمع كذلك وتواصوا من هم أهل الإيمان وأوصى بعضهم بعض ونصح بعضهم بعض ودعوا إلى الله جل وعلا كلهم في سلك واحد وفي طريق واحد وكل باسلوبه وطريقته ولكن الهدف واحد والمعنى واحد في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا مالا بعد بالصبر فيمدغي ان يوصي كذلك بعضنا بعض وان نتعاون على قضية الصبر لأنها مسألة مهمة ونحتاجها في حياتنا فكم من إنسان والعياذ بالله يتضجور على أقدار الله جل وعلا المؤلمة وكم من إنسان لا يصبر عند العبادة يقطعها ويتركها بسبب عدم صبره كم من إنسان لا يصبر على ترك ما حرم الله سبحانه وتعالى فينبغي أن نتعاون جميعا بالنصيحة الطيبة والتذكرة التي تنفع المؤمنين قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكراء تنفع المؤمنين وقال جل وعلا وذكر بالقرآن من يخاف وعيد من يخاف وعيد هكذا ينبغي أن يكون التعاون وهكذا ينبغي أن يكون التناصح ولذلك من حق المسلم على المسلمي خمس. من حق المسلمي على المسلمي خمس وفي رواية ست هناك ستة حقوق وفي رواية أخرى خمسة حقوق ينبغي أن تطبق في حياتنا حتى يكون التعاون على وفق شرع الله سبحانه وتعالى فأهل الدنيا يتعاونون فيما بينهم من أجل الدنيا وأهل الباطل يتعاونون فيما بينهم من أجل باطلهم فنحن من باب أولى أن نتعاون فيما بيننا من أجل الحق الذي نحمله من أجل الحق الذي لدين الله جل وعلا به وإلا لا شك أننا سنخسر, سنخسر كثيرا في حياتنا الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة والعافية يقول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا, والذين كفروا بعضهم أولياء بعض قال إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ما معنى هذا الله جل وعلا بيّن أن أهل الكفر يتعاونون فيما بينهم على باطلهم ضد المسلمين صح وهذا هو حالهم في قضية التعاون فيما بينهم ضد المسلمين يتفقون ويتعاونون وينصر بعضهم بعضا ويتحالفون ضد المسلمين الله جل وعلا يقول هنا إلا تفعلوا إلا تفعلوا هذا التعاون فيما بينكم وهذا التآخي فيما بينكم وهذا التناصر فيما بينكم قال تكون فتنة في الأرض وفساد كبير يعني تكون هناك فتنة عظيمة إذا اختلف المسلمون وإذا تنازعوا وإذا تفرقوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير لأن سينتشر من خلال هذا الافتراق ومن خلال هذا التنازع بين المسلمين سينتشر الظلم وسينتشر الفساد وسينتشر الشرك فاهل الإسلام إنما الله جل وعلا اختارهم أن يكونوا جميعا منتنين لهذا الدين العظيم ان يكونوا ايش متعاونون على البر وعلى التقوى وهكذا ليس فقط فيما بينهم بل يعين حتى اهل الباطل يدعونهم حتى ان اهل الحق يدعون اهل الباطل الى هذا الخير يدعون اهل الباطل الى هذا الخير الذي نحن دين الله سبحانه وتعالى به فنحن ندعو الناس إلى هذا الخير صح ولا لا ندعو الناس إلى هذا الشيء العظيم الذي يبين الله سبحانه وتعالى به فلذلك أحبابي وإخواني في الله التعاون على البر والتقوى واجب شرعي علينا جميعا ولا يجز لك أن تعين أي انسان. على الإثم والعدوان لا يجلك أن تعينه ولا أن تكون سببا بإعانته ولا أن تكون واحدا من المعينين له على الإثم والعدوان والإثم كلمة كذلك جامعة لجميع أنواع الشر الإثم كلمة جامعة لجميع أنواع الشر بعكس كلمة البر لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز عن صفات اهل الايمان كيف هي صفاتهم وكيف هي اخلاقهم وكيف هي سلوكيات هؤلاء المؤمنون قال جل وعلا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا هذه صفاتهم والذين إذا ذكروا جميعا وهذا من التعاون لا شك إذا ذكرت أخاك المسلم بآية بحديث بنصيحة طيبة بكلمة طيبة هذا لا شك أنك أنقذته من الشر الذي هو فيه والذين إذا ذكروا بآيات ربهم قال لم يخروا عليها صما وعميانا هذه صفات عظيمة ينبغي أن تتحقق في حياتنا أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على كل ما هو خير ومن هذا الخير كما قلنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه الغرف التي تفتح لا بد من تحقيقها ما الهدف من فتحها ما الهدف من الحضور فيها ما الهدف من الجلوس فيها ما الهدف لا بد أن نسأل أنفسنا عندما ندخل إلى مثل هذه الغرف لا شك الجواب لدى الجميع واضح ولكن نجد أن بعض الناس لا شك قد انحرف للأسف الشديد بدخوله مثل هذه الغرف فلا يفيد ولا يستفيد لا يريد أن يفيد الناس بما هو خير وينفعهم ولا يستفيد والعياذ بالله فينبغي إذا دخل أحدنا إلى هذه الغرف ينبغي علينا جميعا إن إما أن نستفيد وإما أن نفيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوباء لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر والويل ثم الويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير فعلى الإنسان دائما أن يتعاون على الخير وأن يكون سببا للخير وأن يكون مفتاحا للخير بكلمة طيبة بمعاملة حسنة بصبر على أخيك المسلم حتى وإن أخطأ في حقك أن تصبر هل هو نوع من الوع التعاون كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يتعاونون فيما بينهم على هذا الخير الذي تعلموه وكان يصر بعضهم بعضه ويوالي بعضهم بعضه فأسأله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يثبتنا على دينه وأن يعلمنا من علمه سبحانه وتعالى وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولكم الله قد بارك الله فيك